بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من أَبَرَّكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ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 تخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو, يحيي وهو على كل شيء قدير وما اختلاف.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 111. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه 112. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد 119. جاءهم العلم بغيا بينهم 110. ولونا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا كِتَابًا مِن بَعْدِهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ فَلِذَلِكَ فَدْعٌ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ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 114. جدتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد 115. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان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 ترى مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في رضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم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 114. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام 116. يشأ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 يَهَوُ لِمَن يَشَاءُ إِناثَ وَيَهَوُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرًا وَإِناثَ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِن